الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرت به احزان ومرت به بعض المآسي وبعض الابتلاءات وفارق كثيرا من احبابه فكيف كان حزنه وكيف كان يتعامل مع الاحزان وكيف كان يتعامل مع الحزين جاء في وصف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انه كان متواصل الاحزان ولكنه ما كان يطوي بشاشته ولا بشره عن أحد من أصحاب صل الله عليه عليه و وسلم متوااصل الأحزان لأننه كان كثير الحممي بأته يريد لهم الخير وأأكثرهم يمفرون عن الخير بسبب ع معرفهم المصلحة فكان صل الله عليه و وصحبه وسلم يحز عليهم مرة جنااز والبي صل الله عليه عليه وصحبه وسلم جاس ف لما رآها بكى وهي كانت جنازة ليهودي مات على غير الإسلام فبكى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقيل ما يبكيك يا رسول الله قال نفس تفلتت علي إلى النار هذا الأمر كان يحزن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من فارق احبابا في هذه الدنيا فارق رسول الله زوجته خديجه وحبيبته ومن بنفسها ومالها وفارق الذي كان يحرسه ويحميه عمه ابو طالب وسمي ذلك العام عام الحزن وكذلك توفي عنه ولده القاسم وعبد الله وابراهيم وكذلك بناته زينب ورقيه وام كلثوم وكل واحد منهم كان يمرض ويموت ويدفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده لما توفي ولده ابراهيم بكى صلى الله عليه عينه وهو يرى الغلام يتوفى فقالوا يا الله حتى انت تبكي قال ان العين تدمع وان القلب ليحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وَإِنَّا عَلَى فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ هكذا كان حال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الأحزان التي أصابته في فراق أحبابه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يراعي أحوال أحزان الناس فكان يسلي الحزين حتى الطفل لما جاء إلى عند ذلك الغلام الذي مات له طير فكان الغلام حزين على طيره فقال كان يسليه صلى الله عليه وسلم ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير ويريد بذلك أن يسلي الغلام وينسيه ويصغر عنده هذه المصيبة التي هي في نفسه كبيرة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحزان كذلك أن نرجع الأمر إلى الله كما قال الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون هذه كلمة الصابرين إنا لله وإنا إليه راجعون كان من وصفه صلى الله عليه وسلم أنه إذا اشتد وجده أو همه وحزنه كان يمسح على رأسه ويمسح على ذحيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويقول حسبي الله ونعم الوكيل أو حسبنا الله ونعم الوكيل قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما توفي زوجها قولي اللهم أجرني في مصيبتي وأبدني خيرا منها فكانت أم سلمة لا ترى أخيرا من أبي سلم أحد ولكن الله سبحانه وتعالى ابدلها برسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت ام المؤمنين علمنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم دعاء عظيم وهو لب ما نريد ان يتعلمه الانسان في من هذا الدرس ويحفظه قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ما اصاب احد قد ولا حزن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 أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وأذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجاء قال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها فقال بلا ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها فالآن الذي سمعها ينبغي أن يتعلمها كما قال صلى الله عليه وآله وسلم هذا دعاء عظيم ينبغي أن يقوله الإنسان عندما يحزن وهو من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلاجات الطبيعية التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للحزين التلبينة التلبينة وهو شراب يكون من القمح او من قشر القمح والشعير يطبخ ثم يشرب هذا الشراب فيكون أبيض ولذلك سمي التلبين لأنه يشبه اللبن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجمة للفؤاد أي أنه يذهب حزن الفؤاد وهم الفؤاد فهذا علاج من العلاجات التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم مما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم في حالات الحزن الخروج عن طور الأدب من الصراخ والبكاء الشديد وتشقيق الثياب واللطم في الوجوه وَكَذَلِكَ النَّجِبِ وذكر الْكَلَامَ الذي لا يَلِيكِ مع الْأَدَبِ مع الله سبحانه وتعالى وهذا يكثر في الناس والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وشدد في هذا كل من أصيب بمصيبة في الدنيا ينبغي أن يتذكر مصيبته بفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هناك مصيبة أعظم من مصيبة فراق رسول الله مرت على هذه الأرض فهذه الذكرة تشعرنا معنى من معاني صلتنا برسول الله في احزاننا وفي جميع أحوالنا وهذا من المعاني المعنوية الروحية لقول الله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله